وهي آفة الحسرة والندامة لمن تركها هي التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء وهي التي يفرج بها طول الموقف يوم القيامة عن العباد قال عليه الصلاة والسلام فأسجد بين يدي الله تعالى فيفتح علي من المحامد ما لم يفتح على أحد من قبلي كم من كربة رفعت بها وكم من مصيبة كشفت بها وكم من فرحة سعدت بها أمر الله تعالى بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها نحن مطالبون أن نقيمها صغارا وأن نحافظ عليها كبارا هي أول أمر يؤمر به الإنسان من شرائع الإسلام قبل أن يقال له حج أو اعتمر أو ذكي أو صم يقال له صلي مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر هي أول أمر وهي أول عقوبة هي أول لفظة يسمعها الإنسان عندما يخرج من بطن أمه وهي آخر ما يفعل له قبل أن يودع في قبره فإذا خرج الإنسان من بطن أمه سوها كان ذكرا أو أنثى سن أن نؤذن في أذنه اليمنى لا أن نقرأ سورة الفاتحة ولا أن نقرأ آية الكرسي ولا أن نرسل شيء من القرآن إنما أول ما يخرج من بطن أمه نضع يضع أحدنا فمه عند أذنه ويؤذن قائلا الله أكبر الله أكبر ثم يردد حي على الصلاة حي على الفلاح وقبل أن يودع الإنسان في قبره نصلي عليه صلاة الجنازة إذن حياتنا كلها ما بين الأذان والإقامة ما بين أذاننا في أذن الصبي وإقامة صلاة الجنازة عليه لن اتكلم عن الصلاه إنما كيف نعود عليها اولادنا كيف نربطهم بها كيف نجعلهم حريصين عليها بدلا أن نعمل كل يوم المشكله يا ولد هل صليت ام لم تصل تعالوا في حلقتنا اليوم نتكلم عن اولادنا والصلاه يسعدني أن تبقوا معنا سد في مكانك يا اخي ان الجميع يقول الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واستدر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كل الأنبياء لما ذكرهم الله تعالى ذكر معهم الصلاة يعني لم يذكر مع كثير من الأنبياء الحج مثلا أو او أو غير ذلك إنما نبه على الصلاة يعني خذ مثلا ذكر الله تعالى زكريا فقال جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم ما الذي يصلي في المحراب مريم يا مريم اقنطي لربك واستدي واركعي مع الراشعين شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا موسى يقول الله تعالى له إنني أنا الله لا إله إلا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والذكاة ما دمد حيا فابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء محمد عليه وعليه محمد الله يقول الله تعالى له أقم الصلاة طرفي النهاري وزلفا من اللي لاحظ كل الآيات تتكلم عن الصلاة الصلاة الصلاة عبادة مشتركة نعم هي عبادة مشتركة طبعا هي كلهم يصلون لكن ربما يكون هناك الفرق ما بين صلاة ملة وصلاة ملة أخرى كيفية الصلاة ووقتها مثلا أصل الصلاة موجود لذلك الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا ما قال لكل جعلنا لكم دينا مختلفا أو عباده مختلفة لا شرعه يعني طريقه سريعه طريقه احكام ومنهاجا يعني منهج يمشي عليه الشرعه السريعه يعني شرعه في الاحكام الشرعيه كيف تصلي كيف تصوم كيف تحدث الى اخره ومنهاجا في احكام الزواج والطلاق وغيره ولا والقصاص وغيره ومثل ما قال الله جل وعلا ولكل امه جعلنا من هم ناسكوا منسكا قيل النفيكة هي الذبيحة وقيل المنسك يعني ما يتعلق بالحج لبيت الله الحرام ونحو داره لن نتكلم يوم عن الصلاة وإن كان في يعني هي أعظم الشرائع بعدها أو أعظم الأحكام والواجبات بعد الشهادتين يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل ينزل إليه بالأحكام ينزل إليه جبريل مثلا بوجوب الزكاة يا محمد الله فرض عليك الزكاة طيب ذكيا ينزل جبريل الله فرض عليك الصوم طيب نصوم ينزل جبريل الله فرض عليك الحج طيب نصوم إلا الصلاة صلى يغتل فضعه ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام فوق حتى تعدى السماء الأولى والثانية والثالثة والرادعة والخامسة حتى وصل إلى السماء السابعة وصل السماء السابعة يقول عليه الصلاة والسلام فوصلت إلى موطن سمعت فيه صريفا الأقلام يعني سمعت صوت الأقلام ل حتى إنه في بعض الروايات أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام تقدم تقدم أكثر من العرش قال عليه الصلاة والسلام تقدم معي قال هذا موضعي لو تقدمت خطوة احترقت أنا ما أقدر تقدم أنت فيتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى موطن لم يصله قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل كل هذا القرب لماذا؟ لاجل لفظة واحدة فرضت عليك الصلاة ما كلم عن الحج لا لأن اللي صلي دي حج ما تكلمه عن بر الوالدين لا لأن اللي يصلي ببر والدين ما تكلمه عن صلة الأرحام لا لأن اللي بيصلي بيصر رحمة عجيب طيب ما تكلمه عن الاحسن للأولاد الاحسن. كل هذا اللي بيصلي سيحسن حاله كله مثل مقال الله, صل... الله جل وعلا إن الصلاة ماذا تفعل تنهى, تنهى, تنهى عن الفحشاء تنهى. والمنكر لاحظ الصلاة اللي محافظ عليها تجد انها تنهى عن كل هذه الامور مثل ما قال الله جل وعلا ان الانسان خلقها لعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا كل الانسان يا ربي لا الا المصلين لا ما قال الا المؤمنين ولا قال الا المسلمين لا يقول الا المصلين بعد ما قال الا الذين يصلون what's καιral ticker الذين يصلون والمصلين المصلين لا جامع جامع وغيره كثرة الصلاة كثرة هو عليها لذلك حتى لما ذكر الله عز وجل مثلا أهل النار قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من ما قالوا لم نكن نصلي لا ممكن نصلي ونترك لكن لم نكن من المصلين ما كنا نصلي ما كنا نحافظ ما كنا نداوم عليها صحيح أول أمر يوجه للطفل أول أمر شرعي يوجه إلى الطفل لا يقال له زكي ماذا يقال له ثم اول امر يوجه له بعد ما يميز يدخل مدرسه ابو سعد سبع سنوات اول شيء ما تقاله صل زين اول عقوبه سرعيه يعاقب بها الإنسان تركه كان الصلاه دار قال عليها ل10 طبعا القضية يا جماعه هو اصلا متى سيضرب سيضرب إذا كان امانه معه الكلام الطيب يعني مثلا الان ولد كمل عمر سبع سنوات دخل في الثمان طيب تقول لها فروح صلي يا ولد الظهر صلي صلي المغرب العصر مغرب العشاء صلي بكره صلي صلي صلي خلصت انت من سنوات و9 سنوات وخلصت سن ال10 سنوات انت عند عندك الان بين 7 و8 و9 و10 عندك 4 سنوات صلي صلي يسمع فيها 5 مرات يوميا يا ولد صل صليت متى بتصلي تعال نصلي يسمع كلمه صلاه 5 مرات يوميا الف الصلاه الف الصلاه غير ذلك اقمت عليه الحجه يعني 5 مرات يوميا بيسمعها 150 مره في الشهر صح 5 30 150 ما هي <تصفيق> <تصفيق> 150. 150 ضرب 12 شهر يطلع عندك هذه 1200 1800 يطلع عندك يطلع عندك. انا نادر الرياضيات ترى اذا يطلع عندك 1800 يعني 1800 امر صلي في السنه الكاملة اضربها في 4 يطلع عندك 3600 يطلع عندك سبعة آلاف وستمائة مرة سمع الولد أبوه أباه يقول له صل صل صل فإذا كان سبعة آلاف وستمائة مرة وأن تقول له يا ولد صلي صلي صلي ولم يصلي احتاج بعدها أن تضربه ذلك النبي صلى الله وضع حد معين قال مروهم بالصلاة لسبع تبدأ من يوم يدخل السبع يا ولد صل طلع. تمشي له مرة شد عليه مرة مرة ما تشدد عليه مرة ها. تأخذه معك فإذا أكمل العشر عندها تأتي العقوبة طبعا أيضا طريقة العقوبة ليست في قضية يا جماعة أن الولد تجده جلد الدابة وين وين وين وين اللي يؤلمك بس وتعطيه منها لا. لكن المقصود أنك تعاقب عطوبة ليس ضربة مبرحا لكن أن يبدأ الولد يخاف توبيخ والضرب اليسير حتى يبدأ الولد يقول والله بيضربني أبوي لما صليت تبدأ أمه تقول له ترى إذا ما صليت يا أحمد ولا يا فالب سرى بيضربك أبوك فيبدأ في الولد يحقن عنده نوع من الفضل في طرق أخرى يمكن بنا أن نرغب أولادنا فيها بالصلاة غير مسألة الأمر صلي وغير مسألة الضرب سأذكرها لكم ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير فيسعدني تبق تحدي المكانك يا مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون تك مسافرون ان الجميع الله تعالى الناس لا ان يصلوا لا بل ان يأمروا اولادهم اهين بالصلاه فقال الله جل وعلا وامر أهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة رزقا والعزيب يا شباب العلماء تكلموا عن الرب بين قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وبين قوله عز وجل لا نسألك رزقا فقالوا إن الصلاة هي المستحيل للرزق وأن الذي يحافظ على الصلاة ويقيمها في أوقاتها أن الله سعال يستحيل له أبواب الرزق هيدكرها عدد من أهلان أنا سأذكر بعض الطرق التي يمكن بها تعويض الأولاد على الصلاة منها الحرمان يعني مثلا الولد جاء وقال لك بابا ابغاك تشتري لي هذي البقاله قال بالله اشتري الايس تقول له ما صليت الظهر اليوم صح لا ما صليت خلاص صلي. اذا صرت تصلي ان شاء الله شرايك الايس كريم الحرمان قال لك اذهب معك اليوم صديقي عندهم مثلا حفله ولا نصل عندهم نلعب ولا ودي ونشتري كره ولا تقول له ما صليت اليوم امسك اقول لك صل ولا خلاص إذا ان شاء الله ضبطت يا ولدي في الصلاه هنا يلا روح الحين صل عشان اشتري كذلك لا تياس لا تظهر اليأس أمامهم من أنهم ما صلوا لا تقول لولدك أنا خلاص أنا يأت منك لن أقول لك أقول أقول صلي بعد اليوم خلاص لا لا تظهر اليأس حتى ما يشعر الولد أن الحمد لله ارتحنا منك كل يوم صل صل اليوم الحمد لله ارتحنا منك خاصة كان الولد تتحدم به السن ها فيما نتكلم عن أنفسها كشباب وموجود مكتوب كلاش في مواقع ها الصلاة بحث أنها لا تتخذها كعادة وليس كعبادة كيف يمكن لل عبادة وليست عادة هو بلا شك ترى الواحد ايضا اذا علق الولد بالله تعالى صارت عباده لما تقول يا ولدي تدري اللي يصلي ان الله تعالى يحبه وان الله عز وجل يرزقه وان الله شوف لا تصلي لا عشاني صل عشان نفسك صل عشان اذا تحب الله صل شوف يا ولدي الله تعالى انت الآن لو يقول لك مثلا ملك ولا امير وريدك ان تقابلني في اليوم خمس مرات فرح فرحا شديدا طيب يا ولدي الله تعالى يدعوك ويقول لك حيا يعني تعال حيا على الصلا وهذا بلا شك أنه يعني يقرب الولد أكثر م. كذلك ترى يا جماعة مما يعودهم صلاة الأبي أمام أولاده النافرة طبعا لأنه أبو لابد, لابد يصلي الفريضة في البيت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال من سمع نجاء يجب فلا صلاة له إلا من عذر لكن لابد أن الأب يعود أولاده لذلك كدد إذا جيت تصلي و... ورآك ولدك الصغير ربما عمره لا يتشاوز أحيانا سنتين جاء جنبك ويقلد يقلدك وهو أبو سنة ونصف فهو لما يكون الآن منفتح على الدنيا وبدأ يرى أباه ويرى أمه يصلون ألفا ركوع والسجود خلص صار ركوع والسجود أمر مألوف حيث أنه دائما يصلي كذلك الدعاء لهم بأن يكونوا من المصلي والله أنا أعرف شخص ثم الله الرجل يعني ربما لهم طالب علم وكذا ومع ذلك عند أربعة أولاد كبار يعني موظفين ومزوجين فيهم من الحرف على الصلاة في المسجد شكل عجيب ما تفقدم حتى الصلاة في الدير وهم صار غير ملتزمين ايضا لكن انا فقدت الصلاة ده فدا ابدا وغيره من الصلاة فساله واحد من جماعه المسجد اندل قال يا فلان يعني الله يوفقك انت لسه طالب علم وشيخ كبير نقول يعني ربيت اولادك ما شاء الله على الصلاه من اصغر فنتعجب من حرص اولادك الكبير على الصلاه فقال والله يا اخي انا منذ أن تزوجت من قبل أن يولد وأنا لم اترك دعاء رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي الله اكبر ربي وتقبل ربنا وتقبل هذا دعاء, دعاء إبراهيم عليه الصلاة أبو يقول والله أبشرك الحمد لله منهم صغار وهم يتركون الصلاة ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يقول فعلا هو مقيم للصلاة وذريته مقيم للصلاة وترى يا جماعة ترى يعني من أهم الأمور ترى إذا حرص الأولاد على الصلاة أول من يستفيد بذلك أباه أبوهم وأمهم يعني إذا رفبر أولادك بك وإحسانهم إليك وعنايتهم بك وإحترامهم لك خلهم معظمين للصلاه ترى ليس فقط الـ الـ الابن يحتاجها ويستفيد منها بل حتى في تقويم النفس ها في بعض المواقف اللي دايما تصير نشوفون الشباب قاعد كلكم بدون الصلاه من المزاون. لكن تتأثر حياته ومشاكله في العمل او امور كثير فكذا يتأثر فينجي ينفع للصلاه فينفع الصلاه ان ربي يسر مورا ويساعده لان الصلاه هو صارت بي مستاح سيصير الأمور الدنيا وناس كثيرة صارت محب كانوا عسكرت منتقلهم مدينة مدينة تعطرت أمورهم أنا عاشا صنوات لما رجع للصلاة رب يسر أمورهم منتقلهم أنا جاني مرة واحد من طلابي في الجامعة أظن كان سنة أولى إلا سنة أولى وقف معي وكان وجهه مكتئب وواضح عليه الحزن وش عندك يا ابني وش اسمك قال أنا اسمي كلان طيب إيش مشكلة قال يا شيخ أنا عندي هموم وغموم بدا قلت عندك مشكلة مع الوالدة حاولت اني ابحث عن مشكلة ما وجدت عندها اي مشكلة تجعله يصاب بها الهم هذا فسألتها قلت لها عرفت انه ولد احد السجارة ما كنت عارسه فحجتني عرفت انه ولد احد السجارة درست في امريكا السنوير المتوسطة والان جاء عندنا في الجامعة فقلت طيب يا ابني انت صلي قلت صراحة قلت لا ما اصل قلت ابد ابد ما اصلي ابد, أبد؟ قال يعني احيانا اذا احرجت صار عندنا ضيوف وصلوا كلهم او طلعنا للبره اصلي كذا احيانا أذهب معهم المسجد ادري اخر ركعتين اسلم كذا بالصلاه ما شي حال الحال فقلت طيب يا ولدي انا والله ما أظن هذا الهم والغم اللي عندك الا بسبب تركك للصلاه قال والله شايف اني من 6 سنين ما اصلي كنت اعود بالله 6 سنوات عمره كان 24 سنه هو فيعني كان متاخر اساسا بدراسته لكن المفروض عمره في اولى جامعه بالكثير يعني لكنه متاخر فقلت لا أنا أريدك يا ابن أنك تحافظ على الصلاة لمدة أسبوع كامل وتعال لي يوم الثلاثة القادمة في الجامعة تلقاني عندي محاضرة في القاعة الإسلامية انتهيت من محاضرتي وطلعت قال له والله يا جماعة الولد ينتظرني عند باب القاعة يعني حتى انا نسيت موعدة تعرف عن مشاكل الطلاب وجامعة ومحاضرات قال له ولد ينتظرني أول ما رأاني قال الله يزيك خير يا شيخ الله يزيك خير يا شيخ الله أنظر إليه قلت له هذا صاحب يا حجل الأسبوع الماضي قال والله يا شيخ اني في لذة ما دقتها من سنوات الله والله يا جماعا هذا حصل امامي وطالب ابن احد التجار بل ابوه واحد من كبار المسؤولين ايضا ويقول لي لذة ما وجد ايش اللي وجدها وجدها يا اخي لما فضفض لرب العالمين وسجد بين يديه وبكى وخشع يقول يا شيخ الهم والغم واللحب طليل في حياتي يباك الله تعالى يقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ثم قال وكان امره فروطاء كيف امره فرط؟ امره ملخبط ملخبط كذا مضطرب يقول لا تطعمنا اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ونوم وكذا عن الصلاه فقال كان امره فرط ملخبط ما ادري وش سوي له ما ادري كيف يعيش حياته لذلك تعويد الاولاد مهم في بعض الطرق لايقاظ الاولاد للصلاه حتى لو كان ترى 16 17 سنه انا اسويها دايم واعطيكم اليوم اطران الليل من ضمنها اولا اطفاء المكيفه ولما تدخل غرفتك ولع الانوار يعني اعمل فضيحه كده عليه خرب عليه وافتح الشباك خاصه اذا كان برد ولا حر زين تعال اسحب الغطاء من عنده رش عليه الماء انا دائما ما أدخل صحي للصلاه الا والله معي قاروره ماء صحه ما هذا ما قوارير المويه هذه لا طبعا ما اصب على طول عبد الرحمن عبد الرحمن بعد ذلك الخمسة اما قمت رشيت عليك واحد اثنين هو يدري اللي بقى لاني قبل امس رشيت وبعده رشيت يدري ان المسألة جزم ما هو بالمسألة تهديد واحد اثنين ثلاثة اربع وارش فعلا ارش في اول الشهر يستأذب لين ستة شهر لاني يدري انك جازم معه هو اذا اول مرة سيسعبك في الاستيقاظ مئة المرة الثانية سيوتعبك 29% المرة رقم 20 سيوتعبك 80% المرة رقم 100 خلاص سيوتعبك تعود مثل يا جماعة الآن أولادنا لما نوقضهم للمدرسة بعد إجازة لمدة أربعة أشهر وتأتي توقض أولادك الساعة ستة الصباح للمدارس يقوم الطفل أو الشاب وهو 100% سعبان لكن بكرة يكون الاستيقاظ أسهل صح بعد شهر يكون الاستيقاظ أسهل احنا لاحظا عن طلابنا في الجامعة احسنت طلابنا في الجامعة لما أول أسبوع تدريس بعض الطلاب جالس كده في القاعة لغلبه النوم أقول خلي أحمد دم غسل خالد خليت وجهكم صالح تعالي جدان أشغال عليهم بس أنا أقول من قاعاتهم من, من أدراجهم الـ الـ الأسبوع الثاني والثالث يتحسن وضعهم لأن خلاص بدأ يستيقض مبكر <تصفيق> وبدأ <تصفيق> فكذلك في الصلاة لا ييئت الأب وليعلم كما قال الله جلقوا أنفسكم وأهليكم نارا ليعلم الأب والأم أنهم محاسبون عن أولادهم الله يجزيكم خير عطنا سريع سريع أخذ الطفل الصغير المس هذه فيئة من جهة أما إذا كان دون السبع سنوات فلا أرى أنه يؤخذ المس إذا كان دون السبع سنوات لا يؤخذ المس يشغل الناس أما إذا كان فوق السبع سنوات فلا بأس لأنه أمر بالصلاة أما الذي تحت السبع فهذا يشغل الناس أيها الحب الكرام أشكر لكم تواصلكم وإنساء الله تعالى يجعلنا جميعا من مقيمة الصلاة نخرج إلى هذا المقطع الذي نعيدكم به في, في كل حلقة نعود إليكم بإذن الله سعال <تصفيق> نعم هذه همم الناس سبحان الله بعض الناس قلبه <تصفيق> معلق بالدين وبالصلاة وبعضهم ربما يعني أعرض عن ذكر الله تعالى وإلسها بأمور سيحاتب عليها بإذن الله ترى هذا يا جماعة هو الواقع يعني مع الأسف عدد من شبابنا عدد من فتياتنا أحيانا ينشر به الانترنت و به هالجوانات و غيره و ربما في صراحة هيا نعصدها فيه قبل الدعاء اللي أبد من الواحد يقولها اللهم تاتي جالي دنياك فرحمة أحسن نعصدك حتى, حتى, حتى يصير معلق قلبه و فيه آية صراحة جدا مؤثرة عني القراءة كلها مؤثرة ها. لكن في الآية عادة صراحة عطنا إياه و نبغى سرسلها و نصتهم بيدك سرسل لا ينفسك يا رجالها ماذا بالقرآن ها. يقول له وَمَنْ <تصفيق> أَعْرَضَ ونحشره يوم القيامة يا عمى قال لما حشر ثاني ربي يا قال يا ربي لما حشر ثاني يا عمى وقد, غنت وقد, كنت وقد كنت له بصير وقد كنت بصير وقد كنت بصير, وقد كنت بصير قال كذلك تتكعياتنا فنفسيتها وكذلك لهم فنفسيته بلا شك فعلا يعني مثل ما ذكرنا في القصة اللي قبل قليل يحسى حيانا بنوع من الظنك انا اذكر درستني مدرس في اكاديمية هنا كنت درست انجليدي فدرستني مدرس من هو غير اسمه الى اتراف يعني امريكي أسلموا وحقصنا في الشاهد سريع تريع لما بقى الله خمتين ثانية فيقول لي أن أمه كانت أمها أسلمت أيضا في أمريكا يقول وكانت تصلي في مسجد في لوس انجلس فكانت امرأة تدخل للمسجد وحقى كذا غطاء غير منضبط على راسها وتتلفت في الصلاة لكنها تركع وتسجد يقول فحضرت صلاة أو صلاتين تأتي للصلاوات الجهرية غالبا لعشاء يقول فأمي سألتها قالت أنت مسلمة ولا غير مسلمة ما أعرف إن صليت حتى جابوا لابسه بمطلون وبلوزة حتى ما في لباس واسه قالت لا أنا لست مسلمة عجيب. قالت عجيبا أنا أراكي الآن كذا صلى قالت انا أشعر بهموم وغموم في قلبي ويأتيني كده ضغط وهدك عمل و... ومشاكل وسبحان الله لما آتي عندكم وأتوا مثل حركاتكم وأسمع الكلام هذا أحكي براحة لا لا. فتكفيني هذه الراحة خمس ستة أيام بعدين تحتاج مثلها وطيب انكم تعملونها العمل يومياً أنتم حتى أنا كل ما أبغى أجيكم <تصفيق> يقول فقالت لها سبحان الله هذي وأنتي ما أسلمت كيف لو أسلمت فدل لهذه يا أخي سبحان الله شوف تأثرها يعني بهذا القرآن والصلاة وهي لم تدخل في الإسلام فما بارك الله وأسلم صلى الله عليه ولكم التوفيق أنتم أيضاً أصلا الله يجعلنا جميعاً من مقيمي الصلاة إذا لقعنا آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون ومسافرون على